إلى يوم الجمع والدين ومع منازل إياك نعبد وإياك نستعين كنا قد نزلنا عند منزلة البقاء واليوم نقف مع منزلة ظنها الهروي رحمه الله تعالى من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وهي منزلة التلبيس التلبيس وهذه المنزلة تعتبر من أصعب منازل مدارج السالكين وهي تحتاج إلى استيعاب وإلى فهم وإلى استحضار الهروي أراد أن يستدل على منزلة التلبيس بقول الله جل وعلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ابن القيم يقول ليته لم يستشهد بهذه الآية فإن الآية بعيدة عن مراده ذلك لأن هذه الآيات نزلت في طلب المشركين من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل الله ملكا وأن يكون الرسل ملائكة فكأنهم استكثروا أن يبعث الله بشرا رسولا فرد القرآن على اقتراحهم الذي اقترحوه لو أنزلنا ملكا لما استطعتم التفاهم والأخذ والرد معه ولما قدرتم على محاورته ومجالسته فإن هذا من جنس وخلق غير خلقكم لذلك دائما يمن الله عز وجل أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم ليستطيع الناس التفاهم والجلوس معه وطرق الباب له والجهاد خلفه وهكذا فالاختراح قالوا نريد ملك الملك لا تتحملونه وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يأتيه الملك بالوحي يتصبب عرقا في ليلة الشاتية التعامل مع الملك ليس بأمر عادي فكأن القرآن يرد على هؤلاء المشركين لو أنزلنا ملكا لم استطعتم أن تتفاهموا معه ولما أدى ذلك إلى المقصود وما هو المقصود؟ الاستيعاب والفهم والإدراك والبشر لا يقدرون على مخاطبة الملك الملكي ومباشرته والنبي صلى الله عليه وسلم أقوى الخلق وأقوى البشر كان إذا نزل عليه الملك كرب حتى يتصبب عرقا طيب ولو أنزلنا ملكا يعني كان الله يقول لهم ولو أنزلنا ملكا لأنزلناه في صورة آدمي وعندها سيلتبس عليكم الأمر هذا ملك أم بشر واضح وأصلا لو حننزل لكم ملك لكن ما حدا يتعامل معه حنعمل لكم بشر أحا جيت معه طيب لكم بشر من يومه وهذه هي الإشارة المفهومة من الآية أين هذا من منزلة التلبس التي ظنها الهروي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين يا أخواني الكرام واضح المواضح. الآية استشهاد الهروي بها بعيد وغير موفق بل يقول ابن القيم ادخال منزلة التلبيس في مدارج السالكين شوها كتاب مدارج السالكين لأنه كلام خطير فعلا ولكن ابن القيم أفادنا أفادنا أنه خالف الهروية ولكنه خالف الحرويه بادب زول مؤدب قال ما كان يدخل المنزل دي والمنزل دي شوها الكتاب لكن ازو ما قصد كده قصد كده وقصد كده وقاصد كده والله جاب كلام الله وعلى لو ولا الحروي انت كنت قاصد يقول ذات انا ما كنت جاي الكلام بقدر ده دي يعني تسامى ومدح واثنى عليه وخطاه وهذا نهج غير موجود عند كثير من الناس الذين هم في الساحة ولا سيما في الساحة الدعوية والإسلامية لا يلتمس بعضهم لبعض عذره ويخطئ بعضهم بعضا بدون أدب وبدون ورع وبجرأة بعضهم جرأته جرأة زائدة وذلك لقلة الأدب وقلة الخلق ولعدم الاحتكام إلى أخلاق السلف العالية انظر الى هذه الاخلاق طيب ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا يعني جبريل كان ينزل بين الصحابه ولكن ما كان ينزل على هيئته كان ياتي في سوره رجل اطلع علينا عن رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فجلس وأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام الحديث جبريل جاء في صورة شنو أه؟ في صورة بشر طيب لو أنه جاء في صورة ملك لجرى الناس ولو جاء في صورة رجل طيب كل مره يجيه يقوم يتغلطه ده الملك ولا دا زول ثاني انت أزول الملك أسكد قام ربنا رسل الرسل من وين؟ من أنفسهم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم المشكلة شنو؟ كون يجيكم رسول وزيكم فدرد إذن استدلاله بعيد يقول الهروي تعريف التلبس التلبيس هو التخليط والتعميه ودي المشكلة التلبيس عبادة عند الهروي والتلبيس هو التخليط والتعميه تخلط الأمور مع بعض وتعميها من الناس، ده اسمه شنو؟ التلبس بدليل الآية وللبسنا عليهم ما يلبسون لختلط الأمر عليهم بين الملك وبين البشر وللبسنا عليهم ما يلبسون بالتالي فعلا لم يكن الهروي موفقها قال ابن القيم حتى المعنى الذي قصده معنى مشوف ولكن ابن القيم حاول أن يجعل لهذا المعنى أقدام يقف المعنى عليها ويمشي يعني قوم الكلام بتاع الهروي ده عمل لك العلم ما فيه لكن الكلام فعلا صعب ماذا قال الهرويون قال التلبيس تورية بشاهد معار عن موجود قائم قال ابن القيم يلزم من كلامه امران التورية الستر وإظهار شيء غير الحقيقة وإخفاء الحقيقة مثلا جاء في الأثر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها ورى بغيرها يعني شنو؟ أشار إلى غيره. مثلا يريد يفتح خيبر يقولون كيف نجد هذه الأيام؟ كيف هواؤها؟ كيف الماء فيها؟ يظن الناس أنه يريد شنو؟ نجد وتنصرف الابصار إلى نجد وهذا من الحكة والخدعة في الحرب. ثم يتجه الى خيبر فيفتحها الا في غزوه واحده لم يورد في تبوك جيش العسره سنه تسعة قالوا اسمعوا هوي انا ماشي تبوك دي اكاثنا الروم كل الغزوات حتى فتح مكه ورى بغيرها الا تبوك لم يور فيها فالتورية اظهار شيء وإبطان الحقيقه تعميه صح؟ كيف يكون التلبيس عبادة بهذا المعنى ستر الموري الملبس يعني الزول اللي يوري يلبس على الناس برون الحقيقة يوري لهم أو يظهر لهم شيء آخر وستر ما ورى عنه الموضوع الدار تخفيه طيب ديوريك يوريك أو يظهر لك معنى التورية الذي هو الخلق والتلبيس اصلا التلبيس باخذ من شنو من ابليس التلبيس ماخذ ما من شنو ابليس بابليس اصل شغله كله شنو لف دوار عشان كذا شنو تلبس حتى يقول لك ابليس يجمل لك الموري ده تعمل موضوع حرام يقول لك ما في حاجة تقول لي يا اخي انا ما قادر يقول لك الناس دي كلها بتسوي ما بيديك عوجة خش يا زول بعد ما تخش يعقد لك الخروج يقول لك ده حقك راح الله بوديك النار لما تجد خش يقول لك ما في أي حاجة تخش لما بعد ما تخش تتقبل الموضوع يقول لك لقد أنا شيء شلتك وين؟ بيعرفوك وبيكتشفوك وحيرفدوك يدخلك في غمين غم المعصية وغم عاقبتها بعد أن أوردك المعصية كده ربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون وده الدليل الرد به ابن القيم على الهروي لكن هناك حاجه عجيبه طبعا يا أخواننا تلبس الشيطان يلبس على الناس تلبس خطير بعض الناس الشيطان لا يستطيع أن يلبس أول حاجة الشيطان يلبس عليه من نقطة ضعفك بيشوفك انت ضعيف في شنو في المال بيلبس ليك في موضوع المال في النساء يجيك في النساء في الحماقة يجيك في الحماقة النقطة تحت الضحف اللي عندك بيستغلها ما قدر يرضى منك بأي شيء يبعدك عن الله دي خطوره شنو خطورة التلبيس حتى قال ليك إبليس مرضى على قوم يذكرون الله قاعدين في درس عملين درس في الدين والدرس هذا ما عجبه وأراد أن يفضه هذا فارتق الدرس ده ما قدر فعمد إلى قوم بالقرب من هؤلاء الصالحين في مجلس سوء ناس قاعدين يعملوا في باطل يلعبوا قمار يشربوا خمرة قاعدين فأثار بينهم مشكلة فاقتتلوا فقام الصالحون من الدرس ليحجزوهم ولم يعودوا بعد ذلك شوف قومهم كيف قواموا باللفة قواموا بالشكلة بيجاي عاد ناس دين هيشتغلوا في الدين والناس بيشاكلوا حيقوموا صح أحجزك أحجزك أقيف يا زول دقيقة ودي البوليس ودي مين يا أخي نحن عندنا زول خش في الجامعة ده بينعالوا ووقف الجامعة ده على فتكرة كله الجامعة ده كله أي زلبي يكوريك برا في الجامعة ده كل اتنين ينضموا براون، يا أخوان يا موضوع ساهل يا أخي زول زي دخليه أميش خلق أبروا وكلكم حلوا ما تجعوا هذا أه لدى إبليس شفت كم إبليس أي زول إبليس ماخذ ما من إبليس بدور الباطل ده من بعيد لبعيد حسن الناس قاعدين يدوروا الباطل ده شوية في كترة ناس بدوروا الباطل الله أعلم إبليس ذاته حيره قال لون يا ناس براحل شده قال إني أخاف الله يا خلنا كده إني أخاف الله رب العالمين. جابوا ليك كتير قال في رمضان إبليس ما بربطه قال إبليس زعلان بربطوه جايبين واحد قال اسمه مدير فضائية قال لا إبليس خليه ربطوه ما بتجيك والله نستغلك لك شغل بورا نجيها جيهها جد يعني ناس إبليس بربطون لكن ناس الفضائيات ما عاد يربطون وبيشتغلوا شغل منه بيشتغل شغل ابليس بل نيابة نيابه عمله وربنا قال اولئك حزب الشيطان مسلمين وكفار ويهود وبني ادم ممكن يكونوا منضمين تحت حزب الشيطان عياذا بالله طيب الهروي يقول الكلام بتاع التلبيس ده والله خطير لانه فيه نقاش لطيف جدا بين بين الهروي وبين ابن القيم يقول الهروي وهو اسم لثلاثة معان تلبيس الحق سبحانه بالكون على أهل التفريقة وهو تعليقه الكوائن بالأسباب والاماكن والأحايم وتعليقه المعارف بالوسائق والقضايا بالحجج والأحكام بالعلن والانتقام بالجنايات والمثوبة بالطاعات واخفى الرضا والسخط اللذين يوجبان الفصل والوصل ويظهران الشقاء والسعاده اول كلمه قال ابن القيم شيخ الاسلام الهروي حبيبنا ولكن الحق احب الينا منه يا اخي ادب يا اخي لكن ادب قال وكان شيخ شوف استنا علي دايري يرد عليه قبل ما يرد عليه اعمل لجنه ثبت له حقه واحترمه بعدك رد عليه قال شنو قال وكان شيخ الاسلام التيمي يقول عن الهروي عمله خير من علمه لان الهروي مواقف في الامر معروفة مع المنكر ومواجهه الباطل في الميدان قويه لمن كتب مدارج السالكين كان كتابا موفقا ولكنه خلطه ببعض الهنات هو كتب منازل السائرين فجاء ابن القيم ونقى منازل السائرين من الهنات في كتاب الأسماه ب مدارج السالكين الذي نحن الآن نشرحه طيب قال وصدق رحمه الله ابن تيميه فسيرة الهروي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله شوف الكلام قال وأب الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يا السلام يا يا أخي والله علمتنا قال لكن الهروي عالم لكن أبى الله أن يكسو ثوب العصمة شوف عبارات هذا يا أخي العزمة ثوب أبى الله أن يكسو ثوب العصمة إلا للصادق المصدوق المصطفى صلى الله عليه وسلم الكلام ده خطير كيف اخواننا أخواننا أنا ليه الكلام الهروي ده المقصود الظاهر أنا كان قريته كده بفهمه كده انت عارف الهروي شنو قال ربنا خلق الكون وخلق في الكون حاجات الحاجات أن الله خلق في الكون لبس بها على الناس ابن القيم قال لي الكلام ده قبيح جدا ده معنى كلامه يا أخواني كيف لما خلق الكون الناس يتعلقوا بالأشياء الكائنات ونسوا المكون الهروي قال ربنا لما خلق الكون خلق الكون ليلبس على الناس ابن القيم رده قال لي خلق الكون ليهدي الناس الصحيحه كيف ابن القيم قال لأنه الله بيقول لك عاين في الكون تعرفني أنا انا افلم يسيروا افلم ينظروا افلا ينظرون الى الابن كيف خلقت بيقول لك عاين عشان تعرفني من ان انا خلقتك او لي الهروي بيقول لبس ابن القيم قال ده كلام قبيح جدا والله ابن القيم ده وبعد زو المؤدب معه وشوف قال له شنو قال أما تسمية فعل الله الذي هو كله حق وحكمة وصواب ورحمة وعدل واحسان وأمره ودينه وشرعه كله خير وحق تسمية ذلك تلبيس فمعاذ الله ونحن نقول مثل ابن القيم أي حاجة الله خلقه مش إبليس ده الله خلقه خلقه لحكمه نعم ظل به أُناس ولكن لولا خلق ابليس لما تميز الصادق من الكاذب ولا البر من الفاجر ابليس شر وخلق الله لابليس حكمه خلق الله عز وجل اشياء يراها الناس شرا ولكن فيها من الخير العميم ما فيها ما يرى ويدرك وما لا يرى ولا يدرك أعظم كيف السميات ربنا خلق الثعابين صح فيها سم لو كان الثعبان سما محضا لقتل نفسه كان قتل رقبته بسم المحض لكن السم الذي في الثعبان ليس بشر محض فإن الثعبان يفعل أشياء يقول عنها علماء الأحياء التوازن شنو البيئي وجوده مهم وفي أشياء العلماء ما شعفوا ذاته كونه يطقل زول ويلقى أجر الزول برضو برضو ديء حكمة والثعبان ده في حاجات بتخوفه وبيأكل حاجات ضارة كويس وهكذا فبالتالي لا يوجد في خلق الله تلبيس خلق الله الخلق بحكمة بالغة وبمشيئة قاهرة وبإرادة غالبة وبحكمة جليلة ندرك بعضها ويغفى علينا الكثير منها دا الخلاف بين الهروي بن القيم في النقطة دي طيب شوف بن القيم قال شنو قال التلبيس الذي ذكره الهروي أنه من الله قال إنما هو تلبيس على الهروي نفسه التلبيس ما من اللبس والغموض اللبس حصل لمنه خلق الله ما فوق التلبس ربنا قال ولو شئنا على كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فعنده حكمة يا سلام فالتلبيس الشريح بتاع الكلام قال أولها تلبيس الحق بالكون على أهل التفريقة الحق هنا هو الله سبحانه وتعالى ربنا لبس على الناس الكلام ده ابن القيم ما رضا وأصدد وقال لو الهروي قال الآية وللبسنا عليهم إن ربنا لبس قال ربنا ما لبس على اليوم لأنه ما عمل وأص ما عمل حتى لا يلبس عليهم لكن قال له لو لو جاريتكم في اقتراحكم للبس عليكم هذا معنى الكلام يا سلام قال تلبيس الحق المولى الكون اسم يطلق لكل ما سوى الله الكائنات والبشر والملائكه اي حاجه الله كونه كل شيء تكون كل شيء مكون يسمى اشنو كن اهل التفريق هم الذين لم يصلوا الى مقام الجمع لكن شوف ابن القيم درس كيف قال يا اخواننا امكن الهروي ما قاصد كده امكن قاصد كده كده كده ودافع عنه لكن قال حتى لو قاصد المعنى ده ما كان في داعي والله ابن القيم ده قوي الهروي ذاته قوي الهروي ذاته قوي رجل من اهل الخيل لكن كما قال ابن القيم شنو لبس شنو لبس عليه المعنى المقصود شنو؟ قال خلق الله الكون شوف التلبيس تلبيس الحق سبحانه بالكون على التلبيس شنو؟ تعليقه الكوائن ربنا ده اعتبره الهروي تلبيس ابن قيم اعتبروا حكمه شوف الفرق بيناتهم الهروي قال علق الله عز وجل كل شيء بسبب مثلا لا انجاب ولا ذريه الا بزواج بما كائنات ربط هذه الكائنات بأسباب وأماكن يعني يقول لك مثلا تصلي لمكه تستقبل قبلة الزوء تلبس يعني نحن الله يربطنا بمكة ما يربطنا به مباشرة لكن ربنا أراد أن يمتحن الناس في استقبال القبلة في طاعته هو وليس في التعلق بمكة بمعنى شنو فأينما تولو فثم وجه الله لكن قال وما جعلنا القبلة التي إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب وإن كانت لكبيرة في ناس مؤمنين يقول لا أمشي كده الله يقول لا أمشي يمشي محل ما الله قال لا أمشي بدون ما يعاين المحل قال لا أمشي قال لي أطبح جناك جابوا دار يطبحوا ما قال ده دين شنو ده ازور يطبح جناه المسكين لا ذنب ولا أي حاجة ما في منطق وما في عقل في الموضوع ده يا اخو في ناس يقول لي الذكر ما يستحضر الانثيين من العلمانيين المعترضين على الله المعترضين على شرع الله المخطئين لكلام الله يقول لك بس يا المسألة المساله كان الزمان حس شوفوا لنا الموضوع والزمن يتقدم انت زول افهم اعلم من ربنا ولا جنته انت اعلم من ربنا ربنا ما كان بيعلم انو الزمن حيتقدم وقال لي دي شريعه لاخر العمر انت اذا تدخل في شؤون ربنا والله الاعتراض على الله ده انت حرف من اعظم اشكالات المناهج في العالم الاسلامي انها مناهج مرتبطه باليهود بالمناسبه يعترضون على شرائع الله فما في اعتراض عشان كده قال ربطها بكوائل وبأسباب وأماكن وأحاين يقول لي انتظر شهر معين تصنفه تنتظر شهر معين ما تقول صفر ماله ربيع ماله شعبان ماله ما في اي حاجة الله قال لك رمضان انتهى الكلام في حاجه اسمها مالو ربنا ربط رضاه باسباب واماكن واحايث الهروي يعتبر ده تلبيس على الناس ليه قال لأنهم تعلقوا بالاشياء وتركوا التعلق بالله ومن هنا لبس عليهم ده تحليل ابن القيم لكلام الهروي والله ابن القيم منجيم شو كان ده كيف قال شنو قال ربنا خلق الهوى خلق الهوى وخلق النار لكن ربنا خلق في الهواء خاصيه وفي النار خاصيه وخلق الماء وخلق في الماء خاصيه خاصيه الماء شنو الري المويه بتروي النار بتروي ها النار بتعمل شنو بتحرك والهوا بنستنشقوا قال الناس بدو يهتموا بالنار وبالمويه وبالأشياء دي ويتركوا التعلق بالله كانهم بداوا ده عذر ذكر ابن القيم ده ما كلام هروي ابن القيم قال لعل الهروي يقصد من التلبيس ان الله لما خلق الكائنات وربط وعلق على الكائنات رضاه وجعلها اسباب موصله اليه تعلق بعض الناس بالاسباب وتركوا المسبب وبالتالي وقعوا في التلبيس ابن القيم قال لهم لكن التلبيس وضعوا فيه وهم الله ما وضعهم فيه وده الفريق صح صح المصح؟ التلبيس الله قال لك النار بتحرك انت كما مجد عبدت النار الخلق الله الغلطان منه ها؟ انت غلطان لو كان ده تلبيس طيب ليه, ليه ما كلناس عبدت النار ليه في مؤمنين عبدوا الله معناها التلبيس وقع عند من ها؟ عند الخلق يا السلام كأن ابن القيم التمس يقول الهروي حتى لا يحصل تلبيس يريد أن ننسب الأمور ونرجعها إلى الله نقول شوف الكلام ده الهروي قال ما نقول النار حرقت ولا المويه غرقت نقول ربنا ده كلامه شوف الردة ابن القيم جايبعة شوية قال ربنا شوف ده معنى كلامه تعليقه الكوائن الكائنات يعني بأسباب وأماكن وأحاين واضحة وتعليقه المعارف بوسائط ما في معرفة إلا عبر وسيط الهرب يقول ده تلبس لأن الناس بعد أن بيمسكوا في الوسيط الوسيط وين علم الله نبيه بجبريل وعلمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم بل علم الصحابة بالنبي وعلم التابعين بالصحابه وما زال العلماء شنو يعلموننا العلماء وصائط الهرو يقول لا تتعلق بهذه الوسائط الا كانت تلبيسا ووجود العلوم والمعارف بوسائط نوع تلبيس ان القيل لا لا الوسائط تبدا من السمع وسيط كثير من الناس بيتعلم بشنو بسمع بس والنظر شنو وسيط الناس شنو بكروا وبيشوفوا والعقل وسيط طيب قال خلقها الله عز وجل وهو القادر على أن يعلمنا بغير وسائط ولكنه علمنا وكذلك قال شنو ده كلام الهروي ابن القيم بيشرح فيه وبيقربه يعني قال والقضايا بالحجج المشاكل بين الناس البينة على من ادح واليمين على من دي وسيط بيجيب شاهد يشهد ممكن تجيب الكذب لكن في النهاية الشرع بياخد بشنو بضاع الفج دي برضو اعتبره البس والأحكام بالعلل تعمل كده عشان كده تسوي كده عشان تخش الجنة تعمل كده بدخلك النار دي قال شنو تلبس الانتقام بالجنايات اللي بيظلم بتعذب قال ده تلبس بيقول الناس يخافوا من الانتقام والعذاب ولا يخافون من الله وحصل تلبس هنا والمثوى هو الله بده منو بيسيد منو الطائع المجتهد في الطاعة قال ده تلبس انت عارف خطوره هذا المسلك انه يفضي الى اسقاط الشرائع كلها عشان كذا ابن القيم رد على ورد شديد لكن قال شوف ابن القيم في النهايه كيف يا سلام يا اخي ابن القيم قال جاب كلام الهروي زاتو ما قالوه قال مراد الهروي طي طي تعرفوا الطي يوم نطوي السماء كطي السجل كتب قال يريد الهروي مراد الهروي طيب الوسائط والأسباب في بساط المشيئة الأزلية الله أخي كلام جميل قال أي وسيط وأي سبب تطويه من حياتك لما تذكر أن الله قبل ما يخلق الأسباب كتب أي حاجة وكتب هذه الأشياء وكتبها بأسباب فالأسباب ليست مؤثرة ولا فاعلة ده مراد الهروية قال ابن القيم رتح له قال له شنو شو كلام الجميل ده قال له قدر الله المقادير إلى مواقيت قدر الله شنو المقادير إلى شنو إلى مواقيت أي قدر الله كتب ربنا قال لكل أجل كتاب لأجل مثلا انت حت موت متين الشيء مكتوب إذن ربنا ربط موتك بوقت بحين الوقت ده حيح حتما كويس فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون قدر المقادير إلى مواقيت وكتب الاثار والاعمال والشقاء والسعاده كويس وهذا صحيح ان الامر مرده الى الله سبحانه وتعالى لكن وده افرده ابن القيم فصل كامل الاسباب الاسباب تعطيلها تعطيل للدين تعطيل الاسباب تعطيل للعقول للدين لو زول قال انا ما اشتغل ما اتحرك ما اعمل اي حاجه ما اتزوج بس ارقد كذي. واي حاجه الله كتب لي بديني لكن الله كتب لك بشنو اه باسباب مع قدرته ان يعطيك بغير اسباب تخش المدرسه تفك الخط تتعلم لو ما خشيت المدرسه حادوا شنو امي ادوك الكتاب ما حتعرف شنو تقراو لكن ربنا ممكن يعلمك القراءة والكتابة بلا مدرسة وممكن يعلمك العلوم بلا كتابة وقراءة لكنه لحكمة يعلمها هو وليس تلبيسا لحكمة يعلمها نصب شنو الأسباب يا السلام قال شنو قال إخواننا الكلام ده كلام يعني كتير ابن القيم بيحترف ذا بحاجة منع التسلسل منع شنو منع التسلسل يعني شنو يعني مثلا لو قاعدت تمسك في الأسباب تقول لك انت أنا أوجدك شنو تقول أوجدني أبوي أبوي السبب سبب مش هو الأوجدت أبوي شنو سبب في إنه أوجدني هتقوم تقول طيب أبوك ذاته الأوجده منه حتقول لبنه أبوه وأبو أبو بدر الأوجد منه سب... تقول لي السبب في منه جد لحد ما تسلسل تقول آدم آدم ده الأوجد منه آ أوجد الله إذا ربنا خلق الأسباب أسباب مجردة دي بيتفق فيها ابن القيم مع الحربي ولكن ليس هذا مدعاة لإسقاط الأسباب أو تسميتها تلبس يا السلام أديك مثال من السنة جاء عربي جرب بعيره بعيره بيقى أجر بعد العراب خافوا شديد من العدوى الرسول الله داير يقوي إيمان بالله العدوى فيه ما قال فر من المجذوم فرارك من شنو؟ من الأسد ولا يورد ممرض على شنو على مصح يعني ما تدخل زول عيان على زول نصيح عشان ما يعديوا لكن لما شعر أنه في ضعف في التوكل عند العرب قام داري يقوي توكلهم. قال لي يا أخي العدوى وما ما العدوى قام قال له لا عدوى مش ما في عدوى ما في عدوى مؤثرة بنفسها ولكن الله يعدي يمرض بالعدوى وهي سبب من الأسباب ومن باب الأخذ بالأسباب تتخذ الحيطة ده الجمع بين حديث لا عدوى تنافي التوكل وبين حديث سنو فر من سنو من الميذوم قال العرابي قال, قال لي اخي ما في عدوى العربي قال يا اخي ما في عدوى كيف انا بعيد هسني عدو قال لي من الذي اعداه قال ليه بعيد بتاعه جاري بعير جارة ذاته جاب للعدوى منه قال لي بكون جابه من منطقة تانية قال لي فمن الذي أعدى الأول أول بعيد قال لي الله قال لي إذا ما في عدوى من ربنا كان هذا على سبيل تقوير شنو الإيمان والتوكل عند ضعيف الإيمان يخلنا الكلام ده فاهمينه وكويس طيب الحرم قال وأخفى الرضا والسخط اللذين هما موضع الوصل والفصل صحيح يعني انه سبحانه اخفى عن عباده ما سبق لهم عنده من سخطه يعني انت الله كان ساخط عليك ما بوريك صح وكان رضيان عليك شنو ما بوريك لكن السخط يوجب البعد من الله الفصل والرضى من الله يوجب شنو الوصل اللي هو الصلة به سبحانه وتعالى هذا هو المقصود طيب كأنه يريد يقول شو الكلام بتاع الهراري ما في سبب من الطاع ولا الأماكن ولا الأوقات للرضى الله إنما رضاه بغير علة وسبب وسخطه بغير علة وسبب هل كان صحيح ولا خطأ أه؟ خطأ ليه يا خي ربنا بدخل النار لأنه عملوا حاجات بدخل النار وبيدخل الجنة لأنه عمل الحاجات طيب لو في زول عمل عمل أهل النار وما عمل عمل أهل الجنة ربنا بيرضى عليه ما بيرضى عليه زول مجرم ويموت كده مجرم الظاهر لنا أنه مجرم طيب ابن القيم قال بالغ الشيخ في جعل الرضا والسخط يظهران السعادة والشقاوة ولم يجعل الرضا والسخط مؤثرين فيهما طيب يقول ابن القيم كلام الهروي لو حملناه على احسن المحامل كان دالا على توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى لأن الهروي لو احتملنا كلامه ما شوف يا الهروي قال ربنا خلق وصائق خلقوا الوسائط تلبيس على الناس ابن القيم اعترض قال له هذا ليس تلبيس هذا امتحان وشنو واختبار يعني ربنا خلق نساء النساء فتنه قام جاب الشريعة قال اتزوجوا كان في ذلك الثاني مشهد افتتن بمرأة ما يتزوجة المشكلة مشكلة منه. تقول كيف يكون في نسوان لو ما في نسوان انت ذاتك وانتجي هنا في الدنيا دي. ما ينتج أنتموا لجتك مرة لكن بحلان فبالتالي كلام منه كلام هراوِ درَّد ابن القيم ابن القيم قام جاء بقال لعن الهراو يريد يا السلام ان ربنا خلق أسباب ووسائط وعلى الناس الا يتعلقوا بالوسائط والأسباب حتى لا يقعوا في التلبس عليك الله فريق ولا يعني ابن القيم بيعترض كيف يلبس الله يا فريق. قال هذا اللف قبيح جدا في أن نمسك إلى الله الناس المعالهار ويقالوا يا ربنا ما قال يهدي من يشاء ويضل ما ي... ده من باب الإضلال ابن القيم قال لكن ربنا نسب الإضلال إلى نفسه وأبانه لم يضل أحد إلى النار لكنه لم يوفقه ولم يهده ولكن ما قال أنا لبسته يعني خلق نار ذكر ابن القيمنا نار بتحرك تقول لي النار ما بتحرق ومويه بتغرق تقول لي المويه ما بتغرق ان القيم قال هذا كلام غير صحيح ليه لان الله خلق النار وخلق في النار خاصيه الاحراق لو اردت ان تحرق شيء بالماء ما احرقته الا ان يكون ماء شنو معرض لشنو لنار طيب والله عز وجل لانه خلق خاصية الإحراق في النار فإنه جل وعلا امتن على عباده بذلك ويكون التلبس قال أفرأيتم النار التي تورون تولع يعني أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون لأن النار فيها منافع كثيرة جدا ما بحرقوا بها بس موتوا كده لا ممكن يكون فيها فوائد ومنافع قال شوف الفوائد والمنافع دي بعضها قال أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة تذكرة للنار هناك الزول اللي بيشوف النار اللي هنا بخاف من حجة الناقة طوالي ومتع للمقونين للمسافرين أكتر الناس بحتاجوا للنار منه ناس الخلا ما تقول لي الأنبوبة كملا الأنبوبة كملا تينا ده في الخرطوم الخلا ذاك ما في أنبوبة حطب بلمو وشنو في البرده يجيب النار يلقوا جنبه كويس ينجيط بيا ويجيب لك النار مما في يبقى ابن القيم يقول يقول كلام الهروي إنما يدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد أفعاد الله كأن الهروي يقول لا تنسب الأمور إلى الأسباب انما قل وفقني ربي اعانني ربي كل شيء بيد من حتى لا تنقطع بالاسباب ابن القيم قال الى هنا كلامه مقبول لحد هنا كلامه شنو لو كان قاصد كده قال كلامه مقبول قال ولكن المهم شوف الكلام بتاع ابن القيم السعاده والشقاء والرضا والسخط قال انما يرجع الى القيام بالشرائع كلها بتفاصيلها وحقوقها وهذا توحيد العبادة والإلهية وهو الذي لا سعادة للنفوس إلا به علما وعملا وحالا هو أن يكون الله أحب إليك مما سواه وأن تخافه أكثر مما سواه وأن يكون أرجى لك مما سواه فتعبده بمعاني الحب والخوف والرجاء وبما شرع على لسانه قال خلاصه ذلك في كلمتين. خلال ذلك فيجنو الدين ده كله في كلمتين يا سلام شوف الكلمتين دل؟ أن تقول لله إياك أريد شنو؟ إياك شنو؟ أريد بما تريد دا الدين رأيك شنو؟ إياك أريد دائرة كده لكن ما بين مزاجه ومزاج الناس دائرة بشي دائر مني انت والله دك كلام تقول كويس إياك أريد بما تريد طيب كلام كلام تمام ابن القيم قال الكلمة الأولى إياك أريد توحيد وإخلاص وبما تريد اتباع وسنة السلام كلام جميل خالص طيب قال وأما جعل الهروي الأسباب في خلقه وأمره وثوابه وعقابه تلبيسا قال فتلبيس من النفس عليه وليس عند العارفين بالله ورسوله وأسماء وصفاته قال ليس ذلك تلبيس إنما مظهر من مظهر أسمائه وصفاته وحكمته ونعمته وقدرته وعزته كيف أسماء كابل كويس ابن القيم يقول الأسباب والوسائط والمعارف والثواب والعقاب والحجج والعلل والأحكام كلها مظهر من مظاهر الأسماء والصفات فأنت تسمع عن الرزاق والرزاق يقتضي مرزوقا فهو رزاق ولأنه رزاق أوجد شنو؟ أوجد خلق وأوجد رزق والخالق يقتضي مخلوقا خلق منه خلق الكائنات اللي قال على الهروش تلبيس خلق الكائنات في البحر وفي الجو وفي الفضاء جمادات وكائنات أشياء عجيبة قال يستلزم ذلك صفة الرحمة والإحسان والحلم والعفو والمغفرة والتجاوز فكيف يكون ذلك تلبيسا يعني الخالق جوا وأخطأوا معناه في شنو في حلم ما عقب طوالي وفي ستر أخطأوا وما فضحوا وعفى عنهم وغفر ليهم ذلك كله حصل مظهر هذا مظهر من مظهر أسمائي وصفاتي وليس هناك تلبيس يا السلام كلام ابن القيم جميل خلاص الكون بجملة ما فيه ليس تلبيس شوف الكلام بتاع القيم السمح ده آيات وشواهد وأدلة دالة على قدرة الله تعالى الكون كله قال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أجل كده ربنا قال انظروا ابن القيم قال ما ممكن يقول لك انظر ويكون تلبيس إنما انظر لتحتدي طيب في سؤال جاوب على ابن القيم قال لماذا خلق خلقا يعصونه أجاب ابن القيم إجابة عجيبة عارف قال شنو ما خلق الحق سبحانه الخلق لحاجة إليهم لم يخلق الخلق ليتقوى بهم من ضعف ولا ليعز بهم من ذل لأنه خالق ولو لم يخلق ورازق ولو لم شنو يرزق ولكنه رزق فظهر للناس مظهر من مظاهر اسمه وصفته واخطا وعصوا فظهر مظهر من مظاهر حلمه وستره وعفوه ومغفرته وتجاوزه قال ابن القيم شوف الكلام ده قال خلق خلقا يعصونه لتعرف ملائكته وأنبياؤه وأولياؤه ليعرفوا كمال مغفرته وعفوه وحلمه وامهاله طيب قام ناقش مسألة مهمة جدا ابن القيم بل قال اصلا في اشكال في ناس الدفع الهروي ليه كده شنو في ناس بالغوا في اثبات الاسباب حتى تعلقوا بها وعبدوها ده في ولا ما فيه؟ في شو ولا ما في في مثلا في ناس بيعبدوا النار اسمه شنو في ناس بيعبدوا الانبياء النبي وسيط الرسول وسبب سبب, سبب الهدايا يمسكوا فيه اكثر من ربنا فينا نعبد الشيوخ شيخ بيعلمون الدين ويعلمنا القران يتعلقوا بتعلق كامات ادفنوه في الجامع قال لكم في الجامع منه المقابر واسع ادفنوه مع المسلمين يا اخي عشان ترحموا عليه ويبدو يقصد ويجوه مش أشان يدعو لي أشان يدعوه مش بيجي للشيخ يقول اللهم إن كان محسنا يجي يقول يا الشيخ ضاقت علينا واتقفلت في وشنا ما شفنا لنا طريقة يا زول هو عنده طريقة هو عنده طريقة أما يجيب المضطر إذا دعاه دم الشيخ دمه الشيخ, الشيخ؟ ويرشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله فعلاً هناك ناس تعلق بالوسائط ابن القيم قال نحن متفقون مع الهروي أن الوسائط وصائط وأن الأسباب أسباب يا خوانا شو ما والله هناك ناس إيمانهم ضعيف. أنت عارف أنا كنت باستغرب أقول يا زول يمسكك في الله تحاربه وزول يمسكك في الشيوخ الميتين تمسك فيه يقول لك أبهاتنا, ابهاتنا يا أخي الناس ما عندهم عقل. تبين لي انه الاضلال ساهل انت عارف مسيلم الكذاب مسيلم ده مش كذاب بدا يظهر نبوته قبل ان رسول الله يموت عليه الصلاه والسلام ينتقل للرفيق الاعلى عمل شنو عرض كلامه ده على عمري بن العاص عمري بن العاص كان يا دوب يسلم كده كويس عرض عليه قام عمري قال لي اخي اسمع محمد ده جاب قرآن سمعنا انت قرآنك وينه قام قرأ ليه القران القرآن بيقول شنو يا فيلو مالو اذنك طويل ما عارف وزنب قصير لتك كلام زي ده قال لي عمري كيف اراي شنو عمري قال ليه والله انك تعلم اني اعلم انك كاذب انت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 دل اريد قدماهم حتى وصلوا مسيلمة وقتلوه في زم... هم حديث في عهد قريب من النبوة مسيلمة جاء ألف لهم شعر قال لهم نبي الناس اور مشوا معه لحد يوم الليله في واحد في العزبة قال نبي قال عنده اتباع داريخ نعوني انا إنه اباريو ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاطب النبيين عيسى عليه السلام بيجي في اخر الزمان يتبع النبي عليه الصلاه والسلام لكن انا منشيه في الناس شنو؟ ها؟ اللي يتابعوا فكلام تلقاه بسيط يا توحيد وايمان وشرك شرك ما لا تشرك مع الله كلام واضح تلقوا الناس د التلبيس التبيس بالناس التلبس اللي يضع فيه الناس يلبس عليه الناس من الدجاجلة والمشعوذين وكدا. شوف الكلام ده كيف الإيمان ده بتاع أنك التماكي تعلق بالأسباب حاجة مهمة في واحد يحكي لي قال لي زمان كان بيجبت على التموين يخبت البيوت يدون الناس التموين بيعمل شنو بيكتب عدد شنو عدد أفراد الأسرة وشنو الأطفال الأطفال البجرو، الشغالين، ورب الأسرة منهم، مش كده؟ وشغالشنه؟ بيت بالحاجة دي. قال جلي حبوبتي، وأنا صغير. قال الرائد دشيبة الآن. شيبة. قال لي خبطة الباب حبوبتي ما رجعت له. يتفضل يا ولديو كده قال لا يا حجة كم عدد أفراد الأسرة نحن نستثمر؟ عددكم كم؟ ورته؟ قالت له سبعة. كده بسبعة. قال ليها من هو رب الأسرة؟ قالت لي الله. غير نظيف؟ رب الأسر الله قاعد فهمة المسؤولية دي. البيجبل <تصفيق> لكم الأكل والشراب دمر فهمت إنه الوصاية وصاية والأسباب أسباب. قلت <تصفيق> الله يا ولدي ما ربنا رب الأسر ربنا رب أسرتنا ربنا رب العالمين ثاني أنت أنا بلاهو شريعة ولدي قلت له قال لا, لا. البيجبل لكم الأكل والشراب والشغال اللي ياخد مرتب قال الفاتح دكان. حتى بعدك ورّته إنه شغال كده كده كده ويسمو فلان فلانا فبالتالي ابن القيم يرد على الهروي في هذا الباب ويقول له القدرية أرادوا أن يثبت الأسباب أي حاجة قالوا بي السبب وقالوا ربنا ما قدر للناس حاجة والأسباب هي الفاعلة ابن القيم قال لا القدرية القدرية فسقهم وبدعهم علماء الاسلام القدير هم يقولون القدير شنو؟ يقول لك الزول زنى زنى براهو كتل كتل براهو، ولحد ما كتل الله ما كان بيعلم بعد ما كتل في اللحظة كتل فيها الناس عرفوا والله علم معهم قبل ما يكتل ما كان بيعلم أنه بيكتل ديل العلماء سألوا عنهم ابن عمر الصحابي قالون هؤلاء مجوس الأمة ابن القيم قال نعم القدرية ضالين لأنهم بالغوا في اثبات الأسباب لكن قال لو أنت الأسباب والشرع أن تأخذ بالأسباب مع عدم الالتفات والتعلق بالأسباب وعدم عبادتها والمبالغة في إثباتها طيب ابن القيم رد على الهرب رد حاسب قال ليه الوحي ده كله والقرآن انظروا وأرض وسماء واعملوا وكذا وتزوجوا وأنجبوا وامشوا في مناكبها وكلوا مشنو قال هل يمكن أن نقول أن الوحي تلبيس ودكار رد مالو قاسم لأنه لا يقول أحد أن هذا شنو أن هذا من التلبس طيب الدرجة الثانية تلبيس اهل الغيره على الاوقات باخفائها وعلى الكرامات بكتمانها قال ابن القيم وكلامه هنا مقبول ليه التلبيس لا تلبيس العبد على نفسه ممكن لو الزول لبس على نفسه تقول دا شنو تسمي شنو تلبيس تلبس اذا الكلام ده معناه كالاتي قال المؤمن يخفي احواله واعماله ومقامه مع الله غيره عليها اسمع الكلام ده زول بيصلي الليل وبيصوم النهار وبيجاهد وبينفق وبيتصدق بيحرص الناس ما يعرفوا الكلام ده غيره عليها من الاغيار ان يعدوا عليها ومن اللصوص ان يسرقوها بخاف على الاعمال الصالحه بيحفظها. قال ليه قال حتى لا تشوبها شوائب النفس فتفسد من الرياء والسمعه وحب الظهور والمنصب والمكانه وهكذا طيب أسا كذا قال شنو قال الصادقون يعملون في كتمان المعاني واكتناب الدعاوى اجل صادق العالم مقول انا عالم والعابد ما بقول شنو انا عابد بيعمل شنو أه؟ بيظهر للناس أمر عادي ويخفي حاله مع الله تلقاه عنده علاقة مع الله قوية مبورد ناس غيرة عليها وغيرة على الأوقات الأوقات أوقات الطاعة بيغتنم حتى لا تضيع يغير على الوقت إنه يضيع في غير طاعة الله لكن ابن القيم قال قال والكرامات يخفونها اي زول بيجيو كرامه من الكرامات كرامات الاولياء بيخفي الكرامه الصالحون يخفونها ما بيورين الناس قال لي قال عشان ما يلبسوا على اتباعه هنا التلبيس مقبول اللي ما مقبول مقبول اللي ما مقبول ليه لان التلبيس نسب الى العبد مقبول اما التلبيس الاول ما مقبول ليه لانه نسب شنو نسبه الى الله ما مقبول بيلبس على اتباعه كيف أتباع بدما يتعلق ويرتبط بالذي أكرم العبد يتعلق بالعبد فينقضوا عن الله عشان كده الأولياء الخلص أولياء الله الصالحين يخفون كراماتهم ولا يخبرون الناس بها قال ولا يظهرون الكرامة إلا في مقامين إلا لحاجة أو حجة اللي شنو؟ لحاجة أو شنو؟ فجأة يعني في حق مجنوجين سألوا الله في الغار الصخر مكفولة دعوا الله الصخر دي ما له ذكرامة يا أخي الله أكرمنه لأنه مجنوجين لكن زول الكبري فيه في كبري واقف يقول للناس اسمعوا أنا الله أترني بمشي على الموية يقوم يمشي يقطع الجفيل مجلس الوطني بغرد أقول له زول إنت مالك لك البيضة بتقطع شنو ما بوديك من الخرطوم للمجلس الوطني مو يجنو يقول لي والله داري وري الناس أقول لي دي ما كرامة دي شغل شياطين في كبري هي. أكثر من كبري البوديك مو يجنو الكرامة إما لحاجة وإما لشنو لحجة لإظهار الدين لنصر الدين لكن ما لنصرة نفسك دي ما كرامة ده بوديك بشغل شياطين ببقى استدراج وده التلبيس الذكروا منه الذكروا ابن القيم رحمه الله قال وختم كلامه بشيع عجيب قال الصالحون في الناس رحمه لو تلقى ناس صالحين في ناس مفسدين الصالحون رحمه للمفسدين من وجهين الوجه الاول من جالسهم سعد فقد قال صلى الله عليه وسلم هم القوم الذين لا يشقى لا يشقى جلسوا الشيء الثاني وجود صالحين في قوم مفسدين يدل على أن الصالحين سيقومون بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المكر والتوجيه والإرشاد فيهتدي ليس بهم لأنه هدايا من الله سيهتدي بسببهم آخرون والسبب موجود وقائم الثالث قال تلبيس أهل التمكين على العالم ترحما عليهم بملابسه الأسباب وتوسعا على العالم لا على أهل الإيمان وهذه درجة الأنبياء ثم هي للأئمة الربانيين الصادرين عن وادي الجمع المشيرين عن عينه من قيم قاعده برضو تلبيس شنيع ليه يعتبر كون الأنبياء تنزلوا مع الخلق وعملوا بالأسباب اللي بيعملوا بيها الخلق نوع تلبيس على الخلق مثلا هذا الأنبياء زوجوا قال تعالى ولقد ارسلنا قبلك من رسلنا وجعلنا لهم ازواج وذريه اف بالباطل يؤمنون جعل لهم ازواج قال دي وسائط الانبياء اشتغلوا بيها هو التبسون قال دي تلبيس لانه نعتعلق بالاسباب لكن الانبياء اشتغلوا بيها عشان يخففوا على الناس اشتغلوا بيها لو الانبياء ما اشتغلوا بيها كان بتلبى حرام على الناس والناس محتاجين لها ابن القيم قال لي لا الانبياء اشتغلوا بيها لانها عباده فريق اخوانه ولا ما فريق فريق ولا ما فريق اللي قال تلبيس اهل التمكين اهل التمكين اين منه الانبياء على العالم العالم معنى الخلق ترحما عليهم يعني الانبياء بيتعاطوا الوسائط والاسباب رحمه بالناس بملابسه الاسباب وتوسعا على العالم لا على اهل الايمان ابن القيم رد عليه قال لا الانبياء بيتعاطوا الأسباب كدين عشان كده صار المقاله الاعرابي الذي ترك بعيره دون ان يربطه ففر قال له يعقلها وتوكل طيب قام ابن القيم جاب شعر دافع عن الانبياء قال كل الناس في لبس عظيم فجاءوا بالبيان فاذهبوه وكل الناس في جهل عظيم فجاءوا باليقين فاذهبوه وكل الناس في كفر عظيم فجاءوا بالرشاد فابطلوه وبالتالي يرى ان هذا ليس من التلبس قوله لا على اهل الايمان الاسباب ما اهل الايمان ابن القيم قال لا. الاسباب لمن من اولى الناس بتعاطي الاسباب من اهل الايمان ليه شوف الاثر ده قال ربنا قال لابن ادم يا ابن ادم كل يريدك لنفسه اي دار شنو جنات دار شنو ياخذ حكي. مرتك دايره تفجرك تكملك اهلك دارين يسنوا يشيلوا منك اي كل يريدك لنفسي وانا اريدك لنفسك ما قال لنفسي اريدك لمن لنفسك كيف من عمل صالحا فلنفسي بيدخلك قال الجنه استفدت انت الله ما استفاد منه حاجه يا سلام ده كلام جميل المهم الموضوع ده استمر هكذا خلاصة قولنا يقول ابن القيم رحمه الله الوقوف مع الأسباب تتزوج تشوف لك شغلة تقرأ تتوظف تبحث عن وظيفة تمشي المسجد تتعلم تقرأ كتاب الوقوف مع الأسباب وتعاطيها هي الواجب شرعا والواقع قدرا الواجب شنو؟ شرعا الله أوجب عليك كذا ولما تزوج بدوك أجر بدوك أجر ولو جبت ولد صالح بينفعك أنت في الاخره تنتفع به تنتفع به نعم ده الأول اثنين قف مع الأسباب حيث أمرت بالوقوف معها وفارق الأسباب حيث أمرت بمفارقتها ابراهيم عليه السلام ألقي في النار اوقدوا النار جمعوا حطب النار شهرا كاملا يوميا بيجيبوا ياخذوا حطب يجيبوا ياخذوا حطب لحد ما اكتمل كم شهر لما ولعوا ربطوا ابراهيم عشان يشيلوه عليه السلام يرموه في النار ما قدروا يجنباه فوضعوه في كفه منجنيق المنجنيق دي حاجه بترمي زي المدفع ربطوه وخذته في المنجنيق وداس المنجنيق كده المنجنيق ده رماء إبراهيم لأنه ما قد يجنب النار وإبراهيم معلى خارج من كفة المنجنيق وقبل أن يقع في النار عرض عليه جبريل سبب قال ألك حاجة قال أما إليك فلا وأما الى الله فنعم وكان الله أسرع من جبريل ده المفارقة آخر كلام قال ابن القيم خلاصة ذلك تبقى عبدا ملاحظا للعبوديه ناظرا للمعبود دي خلاصه المساله طبعا ده اسمه شنو التلبس ان شاء الله يكون ما تلبس عليكم ويكون الامر اتضح خلاصه منزله التلبس ابن القيم رد عليه وقال له العبد الصحيح الذي يبقى عبدا لله ملاحظا للعبوديه شايف وعارف واعيه بيعمل لالله لأ شنو ناظرا الى المعبود متعلقا به يطاع السبب كسبب شيخ بيعلمك فقط بوصلك تمسك في الله مش تخلي الله وتمسك فيه تبقى معطيا الاسباب قدرها تعطيلها خلاف الشرع وتعظيمها خلاف الشرع والشرع ان تاخذ بالاسباب وأن تتعاطاها دون التعلق والالتفات إليها بقلبك يبقى قلبك ناظرا إلى معبوده سبحانه وتعالى نكون بذلك قد انتهينا من منزلة التلبس من كتاب مدارج السالكين والله عنه السلام عليكم ورحمة الله